من زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجات كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم عنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوين إلى جبلي عصمي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 وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين